مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة المسألة الأولى لا يخفى أن الآية إنما نصت على قذف الذكور للإناث خاصة لأن ذلك هو صريح قوله والذين يرمون المحصنات وقد أجمع جميع المسلمين على أن قذف الذكور للذكور أو الإناث للإناث أو الإناث للذكور لا فرق بينه وبين ما نصت عليه الآية من قذف الذكور للإناث للجزم بنفي الفارق بين الجميع قال رحمه الله وقد قدمنا إضاح هذا وإبطال قول الظاهرية فيه مع إيضاح كثير من نظائره في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب كلام طويل هنالك. المسألة الثانية اعلم أن المقرر في أصول المالكية والشافعية والحنابلة أن الاستثناء إذا جاء بعد جمل متعاطفات أو مفردات متعاطفات أنه يرجع لجميعها إلا لدليل من نقل أو عقل يخصصه ببعضها خلافا لأبي حنيفة القائل برجوع الاستثناء للجملة الأخيرة فقط وإلى هذه المسألة أشار في مراق السعود بقوله وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكلا يقفو دون دليل العقل أو ذي السمع والحق الافتراق دون الجمع ولذا لو قال إنسان هذه الدار وقف على الفقراء والمساكين وبني زهرة وبني تميم إلا الفاسق منهم فإنه يخرج من الوقف الفاسق من الجميع لرجوع الاستثناء للجميع خلافا لأبي حنيفة القائل برجوعه للأخيرة فلا يخرج عنده إلا فاسق الأخيرة فقط ولأجل ذلك لا يرجع عنده الاستثناء في هذه الآية إلا للجملة الأخيرة التي هي وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا فقد زال عنهم الفسق ولا يقول ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم بل يقول إن شهادة القاذف لا تقبل أبدا ولو تاب وأصلح وصار أعدل أهل زمانه لرجوع الاستثناء عنده للجملة الأخيرة وممن قال كقول أبي حنيفة من أهل العلم القاضي شريح وإبراهيم النخاعي وسعيد بن جبير ومكحول وعبد الرحمن بن زيد بن جابر وقال الشعبي والضحاك لا تقبل شهادته إلا إذا اعترف على نفسه بالكذب قاله ابن كثير وقال جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة إن الاستثناء في الآية راجع أيضا لقوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وإن القاذف إذا تاب وأصلح قبلت شهادته أما قوله فاجلدوهم ثمانين جلدة فلا يرجع له الاستثناء لأن القاذف إذا تاب وأصلح لا يسقط عنه حد القذف بالتوبة فتحصل أن الجملة الأخيرة التي هي قوله وأولئك هم الفاسقون يرجع لها الاستثناء بلا خلاف وأن الجملة الأولى التي هي فجلدوهم ثمانين جلدة لا يرجع لها الاستثناء في قول عامة أهل العلم ولم يخالف إلا من شذ وأن الجملة الوسطى وهي قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا يرجع لها الاستثناء في قول جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة وقد ذكرنا في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب أن الذي يظهر لنا في مسألة الاستثناء بعد جمل متعاطفات أو مفردات متعاطفات هو ما ذكره بعض المتأخرين كابن الحاجب من المالكية والغزالي من الشافعية والآمدي من الحنابلة من أن الحكم في الاستثناء الآتي بعد متعاطفات هو الوقف ولا يحكم برجوعه إلى الجميع ولا إلى الأخيرة إلا بدليل وإنما قلنا إن هذا هو الأظهر لأن الله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية وإذا رددنا النزاع في هذه المسألة إلى الله وجدنا القرآن دالا على ما ذكرنا أنه الأظهر عندنا وهو الوقف وذلك لأن بعض الآيات لم يرجع فيها الاستثناء للأولى وبعضها لم يرجع فيه الاستثناء للأخيرة فدل ذلك على أن رجوعه لما قبله ليس شيئا مضطردا ومن أمثلة ذلك قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فالاستثناء في هذه الآية راجع للدية فقط لأن المطالبة بها تسقط بتصدق مستحقها بها ولا يرجع لتحرير الرقبة إجماعا لأن تصدق مستحق الدية بها لا يسقط كفارة القتل خطأا ومن أمثلة ذلك آية النور هذه لأن الاستثناء في قوله إلا الذين تابوا لا يرجع لقوله فاجلدوهم ثمانين جلدا كما ذكرناه انفا ومن أمثلة ذلك قوله تعالى فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق فالاستثناء في قوله إلا الذين يصلون لا يرجع إلى الجملة الأخيرة التي هي أقرب الجمل المذكورة إليه أعني قوله تعالى ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إذ لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير من الكفار ولو وصلوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق وهذا لا خلاف فيه بل الاستثناء راجع إلى الجملتين الأوليين أعني قوله فخذوهم واقتلوهم أي فخذوهم بالأسر واقتلوهم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق فليس لكم أخذهم ولا قتلهم لأن الميثاق الكائن لمن وصلوا إليهم يمنع من أسرهم وقتلهم كما اشترطه هلال بن عويم الأسلمي في صلحه مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه الآية نزلت فيه وفي سراقة بن مالك المدلجي وفي بني جذيمة بن عامر وإذا كان الاستثناء ربما لم يرجع إلى أقرب الجمل إليه في القرآن العظيم الذي هو في الطرف الأعلى من الإعجاز تبين أنه لم يلزم رجوعه للجميع ولا إلى الأخيرة وأن الأظهر الوقف حتى يعلم ما يرجع إليه من المتعاطفات قبله بدليل ولا يبعد أنه إن تجرد من القرائن والأدلة كان ظاهرا في رجوعه للجميع قال رحمه الله وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في كتابنا دفع إهام للضراب عن آيات الكتاب ولذلك اختصرناه هنا والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى ولنا لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته